لذك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا لذاك قلبي خاشعا ولساني كالما بالسر يا من وحبيبه في الغار هذا الجود والإحسان